بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد وقفنا طبعاً في اللقاء الفائت من 21 يوم صح? عند عند السؤال التاسع والعشرين ماشي بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر شروط لا إله إلا الله وكان في بعض الناس بيسأل يقول هل العوام من المفترض أن هم يكونوا حافظين هذه الشروط فطبعا الشيخ نفسه الشيخ حافظ رحمه الله يقول في معرج القبول وكم من رجل لا يعلم لو قلت له أسرد هذه الشروط لم يستطع ولكنه يعمل بمقتضاها يعمل بإيه؟ بمقتضاها وكم من عالم بها وهو بعيد إيه؟ بعيد عنها فالعبرة في, إيه؟ في التطبيق وتتحقق فيك هذه الشروط في طريقك إلى الله عز وجل لا تستكبر على الله عز وجل ولا على أوامره ولا تعرض النصوص وتسلم لها إذا جاءك الأمر من الله عز وجل تقول سمعنا وطعم وهذه جعلها الله عز وجل علامة إيمان قال إنما كان قوله قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعم وقد كفر إبليس عليه لعائن الله لما قال الله عز وجل عنه فأبى واستكبر وكان من الكافرين وهذا النوع يسميه العلماء كفر الإيباء والاستكبار فالعبرة بتطبيق هذه الشروط وإن كنت لا تعلم هذه الشروط لكن تتحقق فيك, تتحقق فيك لكن طبعا من طبيعة العلماء أنهم استقرأوا نصوص الكتاب والسنة فوضعوا قواعد فوضعوا قواعد لتقريب المسائل العلمية لنا طلاب العلم فهذه الشروط مثلا استقرأ العلماء من أين؟ من الكتاب والسن استقراء استقراء فوضعوا حدودا ونظموا هذه القواعد في أبواب علمية يقربون بها العلم إلى الطلاب وإلا فقل لي ما هي الحديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أركان الوضوء كذا أو أركان الصلاة كذا أو أركان الحج كذا لم يقل ذلك ولكن العلماء استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وخرجوا بهذه الأسس لتقريب المسائل إلى طلاب العلم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمة ما بعد أن انتهى الشيخ فقال ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله وهذا ما أو عند هذا السؤال وقفنا في المرة السابقة ونقلنا كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا وقلنا أن مقتضى شهادة أن محمد الرسول الله أن تصدق بما جاء به صلى الله عليه وسلم وأن تطيعه فيما أمر وتنتهي عما عم نهى قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله، فجعل الاتباع شرط، جعل الاتباع اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لاستجلاب حب الله عز وجل، لكي يحبك الله عز لكي يحبك الله عز وجل لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتضفرت أدلة الكتاب والسنة في ذلك، وقال أيضا ومقتضى هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عبد عبد الله هو ورسولي وقال لا تسودوني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى عليه وعلى الصلاة والسلام ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقتضى هذه العبودية إيه مقتضى العبودية الكلام للشيخ الوسامين ذكرناه في المرة القادمة المرة الفائتة قال ومقتضى هذه العبودية إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد عبد لله هل له حق في الربوبية هل له حق في الإلهية ليس له حق إطلاقا في الربوبية فهو عبد مربوب لله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فانتقل بعد ذلك إلى شروط أن محمدا رسول الله أو الشطر الثاني من الشهادة التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام بني الإسلام على خمس فأول أول هذه الأركان أركان الإسلام شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشروط التي كانت في لا إله إلا الله هي عينها الشروط في محمد رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه مبلغ عن ربه فلا ترد نصوص النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت لك الدليل من جهته صلى الله عليه وسلم لا ترد. وقال ابن عباس لما كلم الصحابة في متعة الحج قال أنه يرى أن الأفضل المتعة التمتع فقال له الناس إيه يقول أبو بكر وعمر كذا فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من من السماء يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء فلا ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان وقد تواترت الأنباء عن الأئمة الأربعة في ذلك قال بعضهم إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني إن صح لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما أقول به فهو ما أقول به لأنه قد تغيب عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غاب ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يوجد أحد ألم بجميع نصوص السنة مثلا أو وصلته جميع نصوص السنة حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن النصوص المتشابهة فقال قد تكون متشابهة عندك ولكنها محكمة عند غيرك فترده إليه أو فترد هذا إليه إلى الأعلم به أو من هو أعلم منك بهذا فالحاصل أن الشروط التي وضعها العلماء أو استقرأها العلماء في لا إله إلا الله هي نفسها الشروط في شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ما دليل الصلاة والزكاة فهو سيتكلم عن أركان الإسلام الخمسة في حديث ابن عمر تكلم عن الشهادة ثم سيتكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحد فقال ما دليل الصلاة طبعا إجماع المسلمين قبل إجماع المسلمين تضافرت آيات الكتاب ونصوص السنة وإجماع المسلمين على فرضية جماعة الصلاة والزكاة والصيام والحد فأصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والمعلوم من الدين بالضرورة هو ايه من حد يعرفو أنه كده المعلوم بالدين بالضرورة الشيخ محمد رفع ايه هو المعلومة يدين بالضرورة لا الناس ما بتذكرش ايه شيخ رمضان ايه شيخ ماشي ممكن ينفع شيخ حسين معلومة يدين بالضرورة لا يخفى على احد ممكن تمشي نعم خلي بالك برضو المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة يعني ما هو معلوم بالاضطرار في بلد قد, قد يخفى في بلد أخرى أو في زمان آخر ها؟ وفي آخر الزمان الذين لم يبلغهم من الإسلام إلى لا إله إلا الله قالوا أدرقني آباءنا يقولون هذه, هذه الكلمة فما كانش معلوم من الدين بالاضطرار ساعتها للصلاة والزكاة أي شيء كلام كبير. <تصفيق> ماشي. تزك الله خيره. <تصفيق> تمام. تزك الله خيره. هو الذي يستوي فيه علم العام والخاص. العالم شيخ الإسلام نتيمية علمه في هذه المسألة كعلمنا أو كعلم العامي. النص لا فرض على المسلمين. حدش يختلف فيها. فالشيخ قال في بعض الأدلة قال الله عز وجل فانتابه وأقام الصلاة واتوى الزكاة فخلوا سبي وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآيات طيب الأدلة من السنة عايزين حد يذكر لنا أدلة من السنة على الصلاة والزكاة والصيام كمان والحج في دلة جمعت هذه المباني يسميها العلماء المباني الأربعة صلاة زكاة صيام حج يسميها العلماء المباني الأربعة طيب نحن عايزين في دلة وردت علينا قبل كده حد لا اللي عايز يرفع يدي إن شاء الله يلا جماعة أيها شيخنا نعم حديث مين ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس أيها شيخوة <تصفيق> نعم، إذا كُ الله خير. اللي هو حديث عمر بن الخطاب لما أتاه جبريل أول حديث في الأربعين اللي احنا كنا حظنها أي يا شيخ محمود نعم، حديث إيه مين؟ أبي هريرة رضي الله عنه أي يا شيخ إشان؟ نعم حديث العربي اللي هو اللي هو طلح ابن مين؟ ابن عبيد الله أن عربيا سائر الرأس جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال فأخبرني ما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع خمس إلا أن تطوع شيئا وذكر شرائع الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له العربي فوالله والله أو الذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا ولا أنكس قال أفلح إن صدق أفلح إن صدق وحديث أنس رضي الله عنه قال فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسة والحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ مقارب, مقارب. طيب يبقى عندنا أدلة الكتاب والسنة تضافرت على الصلاة والزكاة أدلة الصيام قال تعالى يا أيها الذين أمنوا وإن شاء الله سيأتي معنا بالتفصيل في دروس الفقه إن شاء الله يعني كان دهيك معاكم في الفقه بإذن الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكتب بمعنى كتب بمعنى فرض وقال تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصم طب ايه الاستنباط من وجه الدلالة من هذه الاية فمن شهد منكم الشهرة فليصم, فليصم. نعم الامر المجرد لليه للوجوب ما لم تصرفه قرينة لليه الاستحباب زي ما انتم هتخذوا في الاصول الامر مجرد لليه للست... للأمر مجرد للوجوب ما لم تصرفه قرينة للإستحباب طيب هو جميع الأمور لل... للوجوب أي أمر مجرد للوجوب حنددله سواء من بتوع الناس العشر الأوائل ما لم تأتي ما ما لم تأتي قرينة ما في برضه أمر مجرد بسه فيش قرينة تصرفه برضه يصرف لل... للوجوب في حاجة صرفة تاني أي شيء قال الله عز وجل فإذا قدت الصلاة فإيه فانتشروا انتشروا ده إيه فانتشروا ده ايه أمر مجرد بس للوجوب ولا للإباحة للإباحة لله يا جماعة للإباحة وهي يجي معكم إن شاء الله في الأصول فدي أدبة الصيام وحديث العربي الذي مر معنا اللي حديث مين طلحة الناس إن شاء الله عشان الامتحان الناس بتذكر الأدلة من غير يعني الراوي أو التخريج فالأفضل تذكر الدليل عشان لما حد إن شاء الله يسألك من الناس لما ترد بكتاب والسنة والأدلة يوم لا تجد لك مقاوم الحجة بتاعتك تكون قاطعة ما تكلم رجل بكتاب وسنة إلا وجعل الله له على القلوب سلطان كما يقول العلماء وأهل العلم يبقى تتكلم بالأدلة تقول قال أو عن طلح بن عبيد الله أن عربيا وتتكلم بالدليل لا تتكلم إلا بدليل فإن شاء الله يعني نحفظ الدليل ويريد نحفظ الصحابي الراوي الحديث والتخريج الحديث ده في البخاري في مسلم في غيره طيب ما دليل الحج والحج هو القصد قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا وتقدم حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس طيب يقول أو قال الشيخ رحمه الله ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه الجحود وهو إيه الإنكار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يبقى الجحود هو الإنكار. قال الشيخ مجيبا يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون وشيخ العثيمين قال أجمع أهل العلم على أن من جحد رقنا من أركان الدين كفر بذلك كفرا أكبر مخرج من الملة كفرا أكبر مخرج من الملة من الملة وإن فعل هذا الركن يعني ممكن واحد يجحد ويفعل وإن فعل يعني يجحد الصلاة ويصلي هو كافر مخرج كفر أخ أكبر مخرج من الملة ليه لأنه عنده جحود وعنده استكبار جحود إيه واستكبار وإن صلى وإن صلى لأنه لما يصلي هنا يصلي من منقادا ولا برضو ل لعرض آخر لعرض آخر قد ينافق وال المنافقين ما كانواش بصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلى على عبد الله بن أبوي وكفنه في ايه في ثوبه صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يرحمه قال الله عز وجل له إيه ولا تصلي على أحد منهم ميت أبدا ولا تقم على قبره يبقى هؤلاء المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم إيه آه منعهم منعهم أو المانع من قبول هذه الأعمال إيه الكفر كفر الاعتقاد الكفر إيه يا جماعة الاعتقاد الذي حال بين, بين هذا أو بين العمل وقبوله بين العمل وقبوله وإلا زي ما هنيجي دلوقتي ونشوف الذي ترك الصلاة تكاسلا هذا مكر بالوجوب غير مستكبر منقاد ولكن عنده عرضة التكاسل هو يقول والله ادعي لي تجد كلمته انه انت وصلش ليه يقول لك ادعي لي يا شيخ والله انا ربنا يكرمني انا بحس ان الصلاة اله وعلي ان الله العفية او ان الشهوات غير أن في الشهوات فمش قادر يوصل لي ها والصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر هم ولو علموا ما فيهما لاتوهما ولو ايه حبوا طيب يبقى احنا دلوقتي السؤال اللي جاي بعد كده ايه يا شيخ ما احنا جينا هنفصل ان شاء الله طيب الجهود والاستكبار ده جهد واستكبر بعد ان ايه بعد أن علم الجحود والاستكبار أنكر تقول له الصلاة والصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجمع المسلمين يكون فيش حاجة اسمها صلاة مثل هذه المارقة التي تقول أن الحج إيه الحج ده وأنكرت الحج تقول إيه الحج ده نحن نروح نطوف حوالي الأحجار و اللي هي نسمها لحد يعرفها ناولي السعداء فالعلماء كفروها طبعا لدي بتنكر معلوم من الدين بالإيه بالضرورة وبتنكر ركل من أركان الإسلام وهي تعلم أن ده ركل من أركان الإسلام لكن احنا قلنا بقى لو حديث عهد بكفر دي موانع بقى إلا أن يكون حديث عهد بيه بكفر أو نشأ في بادية بعيد عن المسلمين ما بلغوش العلم يبدأ يعذر بيه بجهله يعذر بجهله <تصفيق> أيها شيخين ما احنا قلنا ايه قالوا له ايه الشرط في المعلومة يدي بالضرورة ان يكون في مكان ما مش متحقق في العلم بالضرورة يعني واحد يقعد في وسط المسلمين وشايف الصلاة الخمسة اربعة وعشرين ساعة في اليوم والمأذن بتأذن من كل مكان ده حتى بيشتكوا يقولك احنا عايزين نخلي الأذان موحد لان الناس بتقلئنا ومش عارف ايه حتى انت لو قلت النصراني يقول كده الأذان بتاع المسلمين هيسمعه عارف أنه فيه إسلام عارف أنه فيه صلاة حتى العائل الصغار عارف أنه فيه صلاة أيبا ده أمر إيه فيه قررين هنا أنه ده أمر معنوم من الدين بالضرورة وهو قاعد بين المسلمين مش حديث عاد بكفر ولا في في منطقة مثلا بعيدة ما يعرفش يعني إسلام ولا مؤمن مسلمين ما يسمعش في الكلام ده قال الشوكاني في نيل الأوطار ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة ما عادش من المسلمين كان حديث عهد بكفر وما عادش من المسلمين لفترة يعرف فيها الكلام ده يعرف فيها الكلام ده يقول ايه؟ لا خلاف في كفره لا خلاف في كفره ويقول الشيخ العسيمين الكلام اللي احنا ذكرناه الآن آآ ولما أقيل لأحمد رضي الله عنه في آية النساء ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهن قال له هذا الذي استحل, استحل استحل قتل المؤمن لأننا مرضى عندنا الاستحلال استحلال ما حرم الله أو تحريم ما حل الله المعلوم المقطوع به كفر أكبر برده، فقال إيه لمام أحمد قال يكفر وإن لم يقتل المؤمن أو المسلم يعني واحد لو استحل دم المسلم وهو لم يقتله كفر بذلك للاستحلال يبصيان قتله أو لم يقتله طالما استحل فقد كفر فقد إيه فقد كفر إيه ها بس عزيم بس لو أي حد عن سؤال يكتبه إن شاء الله عشان بس ما نتعطلش يا شيخ معلش وقد أقر ومن أقر به ومن أقر به ثم استكبر عنه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة وكان كفره ككفر إبليس لما قال الله عز وجل عنه وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إيه عمل إيه؟ أبى واستكبر عشان كده العلماء قالوا إيه هذا النوع من الكفر يسمى كفر الإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين وقال في موضوع قتله اللي هو المرتد الذي كان مسلما ثم طرأ عليه الردة يقتل حدا حد الردة ليه القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن مسعود لا يحل دم مرئ لا يحل دم مرئ مسلم من إلا بأحدة ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني ومن والتارق لدينه المفارق للجماعة والتارق لدينه المفارق للجماعة يبقى احنا كده يبقى عندنا فرق بين الكافر الأصلي والكافر اللي الذي ارتد كان مسلما ثم طرأ عليه الكفر اللي هو بيسمى الردة بيسمى ليه الرد، وللعلماء تفصيل إن شاء الله سيأتي معنا. فهذا في السؤال الرابع والثلاثين، السؤال الخامس والثلاثون، وهذا فيه إشكال أو فيه خلاف بين أهل العلم في القديم والحديث اللي هو كفر تارك الصلاة أو كفر تارك الصلاة. إيه؟ للتكاسل مكر بها غير جاحد ولا مستكبر ولكنه متكاسل متكاسل تختلف فيه اهل العلم على قولين القول الاول انه يكفر كفر اكبر مخرج من الملة وهذا ما قاله جمع كبير من العلماء انه يكفر كفر اكبر مخرج من الملة مثلا في الحديث الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والقول الآخر أو القول الثاني إيه؟ انه لا يكفر انه لا يكفر كفر اكبر مخرج من الملة ولكنه فاعل لكبيرة من الكبائر والعلماء جماعة هيجي ان شاء الله معنا في موضوع الكفر الاكبر والكفر الاصغر العلماء في احكام التكفير والحكم في التكفير طبعا نعلم أن هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين كفر النوع وكفر العين كفر النوع أن تقول هذا العمل كفر هذا العمل كفر ولا تكفر إلا بالنص الذي أو مقتضى النوع الذي يكفر به بناء عليه على النصوص لا نكفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله التكفير ده عقاد أهل السنة أن التكفير حق لله عز وجل ليس بالتشاهي لذلك علماء السنة السلف لما كان أهل البدع يرمونهم بالتكفير لا يردون عليهم بالمثل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لغلات الحلولية والجهمية قال إيه لو قلت بقولكم لكفرت لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي لا تكفرون لأنكم جهل المنع من تكفرهم الجهل وهذه معاً إن شاء الله برضو موضوع العذر بالجهل كمان على التكفير يبقى هذا النوع الثاني يبقى إحنا عندنا كفر النوع وكفر العين كفر النوع أن تقول من سب الله عز وجل كافر من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر من استهزأ بدين الإسلام كافر من أنكر الصلاة كافر، من كذب، من كذب، من كذب. ولكن لما تعين وهذا هو النوع الثاني التعين، تقول فلان بعينه كافر. آه تحتاج إلى ضوابط وشروط وموانع. قال أهل العلم لا بد من إقامة الحج عليه بتحقق شروط فيه وانتفاء موانع. تحقق شروط وانتفاء ايه موانع والامر مشانه اللي بنحكم به ده لازم يكون أهل العلم الراسخين في العلم ماشي يا جماعة لان تكفير العلماء يقولون لان تدخل ألف رجل الإسلام بشوبها ها خير من أن تخرج يعني ده أخف من أنت ت تخرج واحد من المسلمين من الإسلام بشوبها لان حكم التكفير ده ينبع عليه يعني أشياء عديدة حكم التكفير حينبني عليه أشياء كبيرة جدا فطبعا نحن هنترك المسألة إن شاء الله بالتفصيل لما تيجي معاكم في الفقه في موضوع الدرس القادم في كفر ترك الصلاة الشيخ إن شاء الله ينقش معاكم في الفقه بإذن الله عز وجل نأتي إلى السؤال السادس والثلاثين ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ قال الشيخ مجيبا الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبعضهم قال هو قول باللسان اللي هو إيه قول اللسان اللي هو الشهدتين لا يدخل الإسلام إلا بهما حديث معاذ اللي رواب بن عباس رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال إيه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ده أول حاجة تخطب بيها هؤلاء الكافر الأصلي تب قال لا إله إلا الله أصبح إيه أخوك أخوك المسلم له مالك وعليه ما عليك أمرت أن أقاتل الناس حتى فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الحدود بقى. أي حد هيقترف حد يقتل به من قتل مثلا نفس أو من زن ثي الزاني يقتل يبقى تدور عليه أحكام الإسلام تدور عليه أحكام الإسلام طيب حنتطرق بس لتعريف الإيمان كده لغة لأن كان في بعض الإشكاليات مجازة كده في تعريفه عشان لما يأتي معنا إن شاء الله يباحنا مأصل له الإيمان لغة قال أهل العلم أو قال بعض أهل العلم هو التصديق هو التصديق وفصل في ذلك القول صاحب كتاب فتح العلي الكبير اللي هو الشيخ عادل نصر حفظه الله فقال الإيمان لغة له ثلاث معان، فيه ثلاث معانا للإيمان معانا اللغوية ومن العلماء دائما إن هم يفرقون او لما يتكلمون عن التعريف يذكرون التعريف له في اللغة لان القرآن نزل باللسان العربي مبين ولابد ان يكون التعريف الشرعي مأخوذ بنوع من الاستدلال من التعريف اللغوي يعني برضه بيعتمد عليه في اللغة فالتعريف في اللغة الإيمان في اللغة الشيخ يقول لديه سباس معاني الأول يأتي بمعنى إعطاء الأمان يبقى أول معنى في اللغة إيه؟ إعطاء الأمان قال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وأمنهم من خوف أي أعطاهم الأمان من خوف وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة له للسماء وفيه قال وأصحابي أمنت الله لأمتي أمنة هو هنا بمعنى أمان إعطاء الأمان. المعنى الثاني هو التصديق إذا تعدى بالباء إذا تعدى بالباء أو اللام لأن الشيخ العسامين يقول في هذا المعنى. أن الإيمان في اللغة التصديق فيه نظر، لأن الأول يتعدى وهو الإيمان بحرف الجر، يعني تقول آمنت فلان ولا آمنت بفلان، آمنت بالله، فحرف الباء حرف الجر الباء هو الذي يتعدى مع الإيمان. لما تقول لفظ آمنة، آمنت بفلان أو آمنت لفلان، يبقى لابد أن يتعدى بحرف الجر الباء أو اللام. فالشيخ يقول أن التصديق لا يتعدى مثل الإيمان، فأنت تقول له إيه صدقتك صح؟ لكن لما تقول أمنت تقول له أمنتك ولا أمنت بك؟ أمنت بك وصدقتك، فهنا فارق التصديق الإيمان في المعنى الاثنين، لأن حتى يكون مرادفا له كما يقول الشيخ. لابد أن إذا كان هذا يتعدى فهذا يتعدى. يبقى إيه بقى اللي هيتعدى في اللغة المكافل ل الإيمان الإقرار يبقى اللفظ اللي الشيخ رجحه في معنى الإيمان في اللغة هو إيه الإقرار. فتقول آمنت به وأقررت به وآمنت له وأقررت له صح. يب هنا هي؟ في نوع تكافؤ وهذا هو النوع أو التعريف الثالث للشيخ عادل لما يقول هو الإكرار وهو ده اللي رجحه جمع من أهل العلم المعنى الثالث من معاني الإيمان في اللغة هو الإكرار الإكرار وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هو الإكرار أي الإيمان هو الإكرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط التصديق لما واحد يقول لك خبر فتصدقه أي أنك تقابل أو تطابق هذا الخبر تصدقه قال لك خبر فصدقته ولكن الإكرار ففيه مطابقة الخبر والأمر مطابقة الخبر والأمر عشان كده احنا قلنا او هنقول ان شاء الله ان المرجئة قالت ان الامان هو ايه الامان عند الم... احنا بنقول التعريفات دي عشان هيجي معنا بعد كده مناقشت ليه المرجئة قالت هو التصديق بس والرد عليهم فالتصديق فيه مطابقة ليه يا جماعة مطابقة للخبر فقط ولكن الاقرار فيه مطابقة للخبر والامر والإيه؟ والأمر والانتثال علشان كده المرجعة قالت ايه بقى لا يضرك المعصية طالما أنك صدقت بقلبك يبقى التصديق المجرد عندهم ده كمال ايمان علشان كده هم يفاركون اهل السنة في ذلك يقولون ان الايمان هو التصديق فقط ولا يضر معه ايه زمد لا يضر معه ذم فبالتالي لا يتفاضل أهله فيه وهو أيضا مخالف لقول أهل السنة كما سيأتي معنا إن شاء الله ومصدقا ما هو نوع برضو الإيمان احنا قلنا التصديق برضو بيلتقي مع الإيمان لكن الإكرار أولى من لفظ التصديق الإكرار أولى من لفظ التصديق طيب شرعا التعريف شرعا باء الشيخ يقول هو قول وعمل أو هو اعتقاد بالجنان كما يقول بعض واهل العلم اعتقاد بالجنان الجنان اللي هو ايه القلب اعتقاد والاعتقاد يعني ايه ما ايه ما عقد عليه القلب وهو مأخوذ من المعنى اللغوي عقدة أو عقدة الحبل عقدة ليه الحبل يبقى الاعتقاد هو التصديق الجازم التصديق الجازم فهو اعتقاد بالجنان أي أن تصدق تصديقا جازما بقلبك أن تصدق تصديقا جازما بقلبك لما قلته بايه؟ بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو ايه؟ قول اللسان ويتبعه يبقى تصديق وينعقد قلبك على ذلك إنعقاداً جازماً بالتصديق والإقرار بالتصديق والإقرار وهي دي بقى معه أصل أعمال القلوب اللي هي أصل في الإيمان ما ينفعش يكون تصديق وإنت بتكذب ما ينفعش يكون عندك إيمان وإنت بتكذب لأن التصديق أو الصدق ده إيه أساس في الإيمان الحب الحب زي ما احنا قلنا في شروط لا إله إلا الله ما ينفعش يكون عنده جوى بغض لله ولرسوله ولدين الإسلام ويقول لا إله إلا الله ونقول إن هذا مؤمن لا لأن هذا ينافي الإيمان ينافي لا يا جماعة الإيمان وعمل بالأركان يبه هو اعتقاد بالجنان تعريف الشرعي اللي هو القلب وقول باللسان اللي هو قول إيه لا إله إلا الله ابتداء دخول إليه الإسلام وعمل بالأركان اليسائر سائر أعمال الجوارح سائر أعمال الجوارح. وقال أبو الحسن الأشعري أو قبل أبو الحسن الأشعري قال الشافعي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم تلا قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يبقى في زيادة فيش في زيادة؟ وقال كان الإجماع الشافعي شوفها سنة كام الشافعي اتنو صح. صح طيب وقال الشافعي كان الإجماع من الصحابة رضي الله عنه ومن التابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية قول وعمل ونية ولا يجزء واحد من الثلاثة إلا بالآخر إلا بالآخر وقال البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله توفي سنة كام توفي سنة كام البخاري ستنهار نقول قال البخاري أو البخاري ومسلم دول أعلام الأجدادنا 256 أحسنت وولد سنة كام وتوفي 256 وولد سنة كام أي 194 صح فالبخاري يقول كتبت عن ألف أو عن ألف نفر من العلماء وزيادة والشيخ أحمد فريد ذكر إن البخاري أخذ عن ألف وثنانين شيخا ألف وثمانين واحد دول دول المشايخ بتوعه ولم أكتب أي لم يكتب حديثا إلا عمن قال أن الإيمان قول وعمل وهذا هو قول أهل السنة ولم أكتب عمن قال الإيمان قول المؤمن المرجاء لا لك القول لا اله إلا الله أنت كده مؤمن كامل الإيمان عند المرجاء إن قلت الكلمة إن قلت الكلمة وعندهم طبعا فرعون مؤمن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يبقى هيترتب على قول المرجع والأهل البدع يعني مفاسد عظيمة سنذكرها إن شاء الله في موضعها طيب السؤال السابع والثلاثون ما الدليل على كونه قولا وعملا قولا وعملا قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا وهو برضو عمل اللسان ده عمل قول اللسان إيه عمل يعني لما يدخل الإسلام يقول إيه واجب أن يقول إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا إذا منعه مانع واحد أخرس مش قادر يقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ لكن هو يقول إيه؟ لا إله إلا الله. تب إن قالها مرة ثانية هذا عمل ولا مش عمل عمل ذكر ها أفضل ما قال النبيون من قبل ما قلت أنا والنبيون من قبل إيه؟ لا إله إلا الله يبقى هذا إيه؟ أعلى ذكر أن تفرد الله عز وجل بالتوحيد لا إله إلا الله يبقى برضو قول اللسان هو إيه؟ هو عمل هو إيه؟ من جملة الأعمال التي يثاب الفرد أو الإنسان عليها وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم آه الآيدي نزلت فين؟ بعد تحول القبلة فأول الجزء الثاني سيقول السفهاء وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم هنا اللي هو إيه؟ عمل الصلاة أي ما كان الله عز وجل ليضيع صلاتكم على القبلة الأولى لكبلة بيت المقدس وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة وقد سمى الله عز وجل الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح وإحنا عندنا أن أعظم أركان الإسلام إيه؟ بعد أن تدخل في الإسلام لا إله إلا الله أعظم الأركان إيه؟ الصلاة عمود الدين عشان كده كان النزاع في كفر ترك الصلاة نزاع شديد وهو نزاع أو هو خلاف معتبر وقد جعل النبي صل... وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان يبقى هذه أعماله لمش أعمال وإحنا قلنا في مرة سابقة لما كنا نفرق بين الإيمان والإسلام قلنا إيه ها حد ذكرنا لما قلنا في تعريف الإيمان والإسلام أيوة قلنا إذا اجتمع افترك وإذا افترك اجتمع أي إذا اجتمع كل منهما كما في حديث إيه جبريل لما سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان فرق بينهما فرقا بينهما وإذا افترقا اجتمع وإذا افترقا اجتمع يعني إذا ذكر أي منهم يبى يجتمع بنية الإسلام على خمس هنا الإسلام بس ولا الإيمان الدين كله يبقى إذا أفرد أحدهما أو ذكر وحده جمع الآخر معه جمع الدين ايه؟ كله معه وقد سئل النبي صلى سؤل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله إيمان بالله ورسوله فأدخل هنا جعل الإيمان عمل جعله عمل نحن قلنا بقى أن الفرق بينهما إذا اجتمع ينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة وينصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة كما جاء في حديث جبريل ونذكر هنا باختصار خصائص الإيمان عند أهل السنة في ثلاث أو ثلاثة أو ثلاث خصال للإيمان عند أهل السنة الخصية الأولى أن الإيمان حقيقة مركبة حقيقة مركبة يقول ابن القيم رحمه الله الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل والقول قسمان وهو قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة لا إله إلا الله والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح يبقى عمل القلب وعمل الجوارح يبقى احنا زي ما احنا قلنا قبل كده وعرفنا جملة من أعمال القلوب توكل والإنابة والخشية والخوف والرجاء كل هذه أعمال ايه أعمال قلوب وأعمال الجوارح اللي هي تسمى الأعمال الظاهرة التي تظهر من العبد تظهر من العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعنا شعبة عليها لا إله إلا الله ودنها يا يا هنا إيه؟ ضم الأعمال الظاهرة والأعمال الله لا إله إلا الله أساس التوحيد أو كلمة التوحيد. طيب ويقول أيضا رحمه الله فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء يبقى عمل القلب دي يا جماعة ركن ينتفي الإيمان بانتفائه فضرب مثلا لأعمال القلوب اللي هي في الإيمان فقال وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. وإحنا شفنا أن ال... زم... قلنا أن المنافقين كان عندهم ايه؟ تكذيب نوع تكذيب. فلذلك لم تنفعهم شهادة الله إله إلا الله أو شهادة الليل إله إلا الله. <تصفيق> وإذا زال عمل القلب ابن القيم يقول وإذا زال عمل القلب لا ينفع التصديق خلافا للمرجاء. آه شوف بقى احنا هنا عشان نيجي نشوف المرجئة قالت هو التصديق بس فيش عمل قلوب ولا فيش عمل جوارح فيش أي حاجة خالص أن تقول الكلمة تصدق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلم تنفعهم كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه تصديقهم هم نفعهم من هم قالوا لا إله إلا الله ما هو فعلا هو قال لا إله إلا الله وإبليس كان ايه يكون ربي بما أغويتني صح؟ آآ فكان مخر بالربوبية لكن لم, إيه؟ لم تنفعه لأنه لم ينقض لم يكن منقادا لحكم الله عز وجل ولأمره فلذلك سمي إيه؟ كفر إبليس كفر الإباء والاستكبار استكبر على أمر الله عز وجل إبهذه هي الخصيصة الأولى أن الإيمان إيه؟ حقيقة مركبة الخصيصة الثانية أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أصل له شعب أصل له شعب وهذه الشعب منها ما هو ظاهر كالصلاة والزكاة والصيام ومنها ما هو باطن الأعمال الباطنة كالتوكل والخشية والإنابة وغيرها والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا الإيمان بضع وسبعون إيه؟ شعبة ما حدش يقول لك مثلا إن مضت الآذى عن الطريق شو إحنا دي شعب الإيمان طيب من لم يمط الآذى عن الطريق مؤمن ولا غير مؤمن مؤمن ما انتفاش الإيمان مع أنه ما اكتملش عنده جميع شعب الإيمان لم يكتمل عنده إيه؟ جميع شعب الإيمان يب ترك بعض الشعب ما يزلش عنه أصل أو ما يزيلش عنه الإيمان بالكلية إلا إذا ترك ركنا من أركان الإيمان من, أك... من أركان الإيمان وقال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة إيه؟ طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يب هذا إيه؟ كما يقول أهل التفسير الكلمة الطيبة وهي شيء الكلمة التوحيد لا إله إلا الله فأصلها التوحيد وفروعها الأعمال الصالحة الخصية الثالثة قد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان وشرق وتوحيد وتقوى وفجور وحب وبغض وموالاة ومعاداة وهنا نعم بالكفر الكفر ليه؟ الأصغر وهيك إن شاء الله معنا في المحاضرة القادمة الكفر والكفر ليه؟ الأصغر قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي تخلل هذا الإيمان شرك ولكنه شركه شرك أصغر وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفرة. يضرب بعضكم رقابة، إيه؟ رقابة بعض. تبهوا أهل القتل، قتل النفس ده كفر أكبر، مخرج من ملة، ولا كفر أصغر، كفر أصغر، كفر يا جماعة أصغر. هو كبيرة من الكبائر، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ويقول ابن القيم. قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنة وهذا من أعظم أصول أهل السنة لأن عندنا الخوارج وما أنت هتلاقي كل واحد خالف أصلا من هذه الأصول ارتكب بدعة وصار مبتدعا لأنه خالف أصلا هيزيغ في مسال الإيمان الخوارج مثلا يكثرون بلايه بالكبائر بالمعاصي يكفرون بالإيه بالمعاصي والمعتزلة يقولون إيه إن هم أهل الكبائر دول في منزلة بين منزلتين إحنا كنا سبق في محاضرة قبل كده قلنا إن الخوارج قالت منزلة لا اللي قال منزلة بين منزلتين مين المعتزلة قالت هو في الدنيا تجري عليه أحكام الإسلام وفي الآخرة هو كافر مخلد في النار يبقوا وافقوا الخوارج في في أحكام الآخرة وافقوا الخوارج هنا في أحكام الآخرة وإن شاء الله لما تيجي معنا الكلام عن أهل البدع إن شاء الله نجمعهم كلهم في محاضرة واحدة ونتكلم عنهم كلهم بداية من ايه؟ أول الفرق اللي ظهرت الخوارج الخوارج وكان أولهم خروجا على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني تميم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زهيبة فقسمها بين أربعة فقال إيه اعدل أن هذه قسمة لم يرد بها إيه وجه الله قال إيه هلكت أو خبت وخسرت إلا من أعدل إلا من إيه؟ لم أعدل وهم الصحابة بقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعوه يخرج من ضيق هذا من صلبه أقوام أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقيامه إلى قيامهم يخرجون أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من له من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوزه حناجرهم يعني هو بيقرأ من هنا كتب منزلش بتخشى القلب مش فهم حاجة كانت الشخص الصحابي يقول يعني كانت الصحابة كان يقولون إن أحدهم يعني علامة الصلف وشه زي ركبة العنز من كسرة العبادة وهنا يتبين لك أهمية اتباع اتباع السنة أماتنا الله وإياكم على السنة فهؤلاء هم الخوارج أول الناس خروجا في هذه الأمة وخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لحد لما نوصل الفرق الحديثة زي الفرق شيوعية وديمقراطية و كل باه وهؤلاء جميع لهم أصول يتفقون عليها ويخالفون في بعض الأصول وينسبون إلى إيه إلى أهم البدع بتاعته الخوارج سموا خوارج لماذا لأنهم خرجوا على مين؟ خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماشي المعتزلة لأنهم اعتزلوا إيه اعتزلوا أهل السنة واصل اعتزل المجلس الحسن وسم المعتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة وقالوا بقول إيه؟ المبتدعة والجهمية أتبع الجهم وهكذا سنرى إن شاء الله في محاضرة يعني ما إن شاء الله عز وجل سيعينونا على شرحه من أقوال أهل البدع لأهمية الحاجة إلى ذلك الإيمان أحد الإخوة يسأل الإيمان بضع وسبعون شعبة هل العدد على سبيل الحصر أم التنوع أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة وابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري تتبع قول ابن حبان على ما أذكر وعدهم لأن العدد كان من قول مين ابن حبان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش في الحديث ده ايه هو من بضعه سبعون لكن ال ال ال كل الأعمال لو قلنا أن الأعمال أو أعمال الإسلام كلها دخل في مسمى الإيمان إذا أطلق اللفظ الإيمان صح؟ مش نحن قلنا كده؟ يبقى لو قلنا لفظ الإيمان يشمل الدين ايه؟ كله يبقى هل الدين كله شرائع الدين كلها أو الأعمال 73 بس؟ أو بضع 70؟ لا طبعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ها اللي يرد على على الكلام ده ان مش مش محصولين في العدد ده بس استقيموا ولن تحصوا يعني مهما اجتهدت لن تستطيع ان تحصي ايه جميع سبل الايه الطاع استقيموا جميع سبل الاستقامه محدش يقدر ياتي بها وقال سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا وهذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا على ايه آه هذا الدليل يدلك عليه على تشعب أو على أن الإيمان شعب أو على أن الأعمال داخلة في الإيمان أو كما قال أهل العلم مش محصورة بس وهذه معنا برضو الحديث اللي زي اللفظ ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه إن لله تسعة آه من أحصاها دخل الجنة طيب العلماء لما جم في الحديث ده قالوا إن أسماء الله عز وجل محصورة بتسعة وتسعين لا ليست محصورة بهذا العدد الشيخ ابن عثيمين يقول كما لو قلت أعددت أو عندي ألف درهم أعددتها للصدقة هل ده يدل أن أنت عندكش غيرها خلص؟ لا أنا عندي بس ألف درهم أعددتهم للصدقة ويرد على هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال في دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو ازتأثرت به في علم الغيب عندك يبا إذن هناك أسماء لا نعلمها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيثني على الله عز وجل بمحامد وثناء لم يثني عليه أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يا جماعة يبا هذا ليس على سبيل الحصر السؤال حكم من أقر به واستكبر عنه ما معناه يعني أبو جهل عليه لعائم الله المتتابع لما قال له أحد المشركين عن الصلاة قال أسجد وتعلوني استي هذا إيه استكبار هذا استكبار قال أسجد وتعليني استي أي مؤخرتي أكون فضع السجود متأطئ الرأس وتعلوني المؤخرة فاستكبر واستنكف عن هذا الأمر فلم يسجد لله عز وجل وقد ثابت عنه لما سأله أحد المشركين قال أتعلم أن محمد عن الحق قال نعم يبقى جحد بها وإيه واستيقنتها أنفسهم يبقى هو من جوه مصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مستكبر مستكبر إزاي أننا نكون رجل شريف كده وراجل كبير في قومي وأزجد، وقال أزجد وتعلولي إستي، فهذا كان إيه؟ هذا مثال أنه منعه لاستكبر على إيه؟ على السجود وعلى الإيمان، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث اللي اللي لما ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن اثناعشرة سنة. وقال له الراهب يعني ارجع به فإنه النبي هذه الأمة كان يعلم من قبل الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا ولكن ما منعه لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وقاله يا عمي قلها أحاج لك أباها عند الله قال إيه آه فأموت على إيه على دين أبائي استكبر إن إيه أو لم ينقض إلى كلمة لا إله إلا الله ولكن نفعه مساندته للنبي صلى الله عليه وسلم فما نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم مثلما نالت منه بعد وفاة عمه من أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل هل نفعت عمك قال نعم ولولا يا لكان في الدرك الأسفل من النار فإنه في ضحضاح من نار إلى قدمي يعني وقف على جمر من نار نسأل الله العافية يغلي منهما دماغه وهو أقل أهل النار عذابا ويحسب أنه أنه إيه أشدهم ويحسب أنه أنه من أشد أهل النار عذابا فهذا أو هؤلاء أو هذا هو مثل الذي يقر ويستكبر فلما نأتي في توحيد الرمبية الجميع مكرم بتوحيد الرمبية ولكنه يجحد بها استكبارا قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في يقيم من عنده لكنه يعارض كبرا وجحودا وإنكارا سائل يقول قول الإمام أحمد هل يسقط وينطبق على الحجاج الذي استباح دماء المسلمين طبعا العلماء في تكفير الحجاج يعني اختلفوا سعيد بن جباير مثلا يكفره وبعض أهل العلم لكن في خلاف كفر وكان العبادة لا يصلون وراءه ولا يعني لا تنفع الصلاة خلف الكافر أبدا إن كنت موقنا بكفر أحد لا يجوز لك أن تصلي وراءه لأنك تعتقد أنه على غير الملة فهل هل مثلا في الصلاة تأتم بيهودي ينفع نصلي وراه لا بد أن يكون هذا الرجل ثبت له عقد, عقد الإسلام ولكن طبعا في قلنا في تكفير المعين العلماء اجتهاد يعني في حالة من الحالات باجتهاد العلماء يختلف أهل العلم فيه لأنه مبني على اجتهاد والاجتهاد بإقامة الحجة هذا العالم يرى يعني الشيخ ابن باز لما كفر الخميني كفروا إزاي أرسل إليه كتابا وكتابا مرات يرده عن خطل وعن القول بتحريف القرآن وبسب السيدة عائشة وغيره فلما لم يستجب كفره ابن باز رحمه الله أيوة جمهور أهل العلم اللي, اللي سب الدين يكفر جمهوره العلم الدين طبعا اللي الدين ده في استي... في ايه استخفاف واستهزاء الا اذا كان آه... وطبعا بعيد ان يكون في المجتمع يعني بيسب الدين, الدين بيطلق على العمل شرحنا كنا في الاول محاضرة ان الدين يطلق عليه على العمل ان الدين عند الله أي العمل عند الله الاسلام فهو يسب الدين يعني يسب العمل عملك تبغ طب... طبعا ده بعيد اللي بيسب الدين بيسب الملل ملة الاسلام إيه؟ ما هو أني أقول لك أنا أقول لحضرتك هو لو سبت أن سب الدين ويسب الدين أن هذا هذا دين الله عز وجل ويستهزئ أن الله عز وجل قال عن هؤلاء المنافقين إيه؟ ولين سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم استهزئون لا تعتذروا قد كفرتم فحكم الله عز وجل عليهم بالله بالكفر فالاستهزاء بدين الله عز وجل أو سب الله أو سب الرسول كفر أكبر مخرج من الله من الملة نعم شيخ أي معتبرنا معين دا جماعة لازم دا ال ال العلماء لو اختلفوا في تكفير معين ده كل واحد على حسب أو على حسبه قامت الشروط وانتفاء الموانع ده مسألة لازم من قامت الشروط وانتفاء الموانع وهنيجي إن شاء الله في مسألة تكفير المعين لما تأتي معنا هنفصل الأمر فيها والشيخ عادل النصر كندى محاضرة يوم الاثنين الماضي في بحر الزاوية كان بيتكلم عن تكفير المعين وفصل في المسألة جزا الله خيرا <تصفيق> طبعا نحن نحذر لإني هذا أمر يعني بالله يعني في بعض الأماكن وفي بعض الناس عمد به البلوى يعني ناس كثير جدا مبتلين بهذا الأمر نسأل الله أن يعافينا وياهم فهذا أمر خطير يبين له أن هذا الأمر قفر بالله عز وجل وأن يرجع ويخوفه بالله عز وجل بالحكمة والمعصية الحسنة ها ويتوب الله عز وجل ويستغفر وإنتاب طب الله عليه لأن الله عز وجل قال عن هؤلاء الذين استهزؤوا ها لا تعتذروا بعدها إيه؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة يبقى ممكن يكون في عفو عن طائفة أخرى مين الطائفة اللي نعفو عنها الذي يتوب لله عز وجل وإن الله عز وجل لا يحجب أو لا يحجب التوبة إلا بالغرغرة أو أن تخرج الشمس من, إيه؟ من مغربها ماشا يا جماعة يبقى باب التوبة مفتوح ويكلمه ويتوب لله عز وجل وإن شاء الله عز وجل يتوب عليه ولا يرجع لهذا الأمر مرة ثانية <تصفيق> ما هو بقى إحنا كده لو أنت هتقول لي بقى إن ده أمر آخر ان هو ناه هذا الرجل غاب عقله يعني في واحد من شدة الغضب عقل بيطيش ده معذور لأن عقل مش حاضر لأن شروط التكليف إيه؟ العقل وذهاب العقلي مانع من التكليف هاي <تصفيق> في ناس في بعض الحالات فعلا لما ينفعل عشان كان يسع صنقال إيه لا تغضب لا تغضب معنى ايه؟ مش معناه ان انت ما تغضبش في اي حد لابد يغضب لكن كما يقول الشيخ ابن عثيمين ايه؟ لا تسترسل في الغضب لا تسترسل في ايه؟ في الغضب لما هيأتي بك لايه؟ لأشياء خطيرة فلا تغضب اي لا تسترسل في ايه؟ في هذا الغضب <تصفيق> خلاص يا الله عز جل يغفر له هو في خلاف في موضوع الاتسالة يجي معاك الفقه إن شاء الله مرة قادرين يا شيخ بغرل يقول كف ترك الصلاة لحظة أنت بنكمل السؤال أرجو التنبيه على الإخوة بهمية الدعوة بشأن رحلات المسلمين في شام النسيم طبعا ال ال ال ال ال أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فالله عز وجل من علينا بسلوك طريق الالتزام والدعوة إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن نموت ونحن ندعو إليه سبحانه وتعالى فكثير من الناس لا يعلم هذا الأمر فتدعوه بلايه لا يعني ما تخلش مثلا تقول له أنت هتحتفل بشم النسي ده أنت كده الكفاء بيقولك دراجل ده, ده بيكفر الناس وده الناس عندها الإعلام بيطلع عندهم موضوع الالتزام وكده وتشاهدين فيلم الإرهابي وغيره فالناس عندها فعلا ما وصلوش جنب الآخر اللي هو جنب الدعاء لأن كان في الأوقات السابقة كانت الناس أو كان المسؤولين أو, مثلاً أو بعض الناس بيحول بيننا وبين الناس أو الدعوة لله عز وجل ما كناش نقدر نوعد في مسجد زي كده ونتكلم فبالحكمة واللين تكلمه وقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضوع الأمر المعروف أنها منكر يا جماعة هيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب يعني في آخر الكتاب ده بعد بعد سؤال ميتين تريبا أو ميتين وشوي. فأن تأمر بمعروف بالمعروف، وأن تأمر أو تنهى عن المنكر بما لا يسبب منكر إيه أكبر، بما لا يسبب منكر أكبر. مثلاً إنسان مثلاً غاضب، وفي غضبه مثلاً سب الدين صلى الله عليه ما تيجيش بقى أثناء غضبه وتعنفه اللي ممكن يسترسل في هذا الغضب ويسب الله عز وجل مثلا وقد نهان الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لما قد يترتب عليه من سب الإله الحق سبحانه وتعالى قال ولا تسب. ولا تسب الذين يدعون من دون الله اي لا تسب هؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء لا تسب الذين الذين دي على مين على الاليها بتاعتهم الالهة والعزة وоминаة والكلام ده. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير عيد يبountain هكا معنا سب سب الاليها بتاعتهم حق سب لله لا حق ولكن نهاك الله عز أو الله عز وجل لما سيترتب عليه من سب لله له الحق فأمرك بالمعروف يكون بالمعروف وباللين وبالحكمة والمعزة الحسنة ففي موضوع شم النسيم طبعا أو في جملة المخالفات أو جملة اتباع سن الذين من قبلنا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشب وذراعا بذراع فهذا أمر يعني في غاية الأهمية التحذير منه التحذير منه وده تكلمنا عنه في موضوع المولاء والمعاداء لأن الاحتفال ونقلنا كلام الشيخ العثيمين قال أن الاحتفال باحتفالات هؤلاء يجلبوا في النفس نوعاً من من المودة والإقرار لما هم عليه نوع من المودة والإقرار لما هم عليه وضربنا مثل في فيلم اللي كان بتاع ألام المسيح اللي كان من حوالي خمس سنين الفيلم ده المسلمين لما شافوا الفيلم خرجوا يبكون تبكي ليه كان تعذيب المسيح كان صلبه وتعذيبه كان بشع هل تعتقد ذلك طبعا لا يعتقد ذلك جاهل مش عارف حاجة لكن شوف استرساله في مشاهدة هذا الأمر قد يصل إلى إلى أنه يقر هذا الأمر أنه يقر هذا الأمر وقد قال الله عز وجل وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فطبعا موضوع التشبه موضوع النهي عن الاحتفالات البدعية والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ابدل هذه الامة بيومي العيد بتاع المسلمين الفطر والاطحر العيد بتاعنا الفطر والاطحر وما ثم عيد إلا هذين العيدين وطبعا يوم الجمعة ده العيد الأسبوع للمسلمين العيد الايه؟ الأسبوع ولما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين قال ايه؟ أحد اليهود العمر صح العمر قال والله لو نزلت فينا هذه الآية معشر يهود لاتخذناها عيد. قال والله إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان وفي أي يوم نزلت يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم فين في حجة الوداع فهو عيد هو يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي وليس للمسلمين عيد لا عيد الميلاد ولا عيد ميلادك ولا عيد الأم وهم جعلوا الأم يعني لها عيد يوم واحد من 365 يوم أليس هذا إجحافاً الأم طبعا دي يعني فوق الرؤوس. قال من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحابتي قال إيه قال ثم من قال أمك ثلاثة للدلال على مكان الأم وأهمية الأم وخاب وخسر من أدرك أبواه ها من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما لم يدخلاه الجنة يبقى هذا إيه طبعا ليس عيدا ولكنه تحقيرا لمكانة الأم في الغرب مثلا يوم عيد الأم ده بيتصل بمه في أمريكا مثلا الولايات بينها وبين الولايات التانية أربع ساعات أو خمسة بالطيران والابن شغال في ولاية وأمه في ولاية تانية طول السنة ما شوفهاش خالص يوم عيد الأم ده يكلمها في التليفون أو يبعت لها هدية بالبريد بس يوم يروح يزورها في اليوم ويقعد معها سعب قام بحقها على الوجه الأكمل كما يعتقد هل هذا هو ديننا؟ ليس هذا ديننا أيه عشان هو مش فاضي فهذه يا جماعة من جملة المخالفات صلى الله عليه وسلم أن يعافينا يقول الشيخ محمد رفعت أن الشيخ العثيمين يقول وأتم الحج والعمرة لله ليس دليلا على وجوب أو ركنية الحج، ولكنه دليل على وجوب إتمام الحج لمن بدأه، وهو كذلك. ولكن الشيخ طبعا الشيخ الشيخ حافظ ذكره في جملة الأدلة اللي هي أدلة وجوب الحج لوجوبين إذا شرعت أن تتم يبقى شرعت يبقى الإتمام حيرتبط بلاه بالشروط حيرتبط بلاه بالشروط وهو كذلك طبعا إن هذا النص ليس فيه النص القاطع على الوجوب ولكن النصوص الأخرى ولكن هذا نص في إذا شرعت واجب عليك أن تتم ولما إن شاء الله معكم في الحج هتشوف إن شرع ولم يتمكن وإن اشترط أو غيره ما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ طيب إن شاء الله إحنا نصلي وبعد كده نشوف الشيخ عبد الله كامل إذا أتى فبها ونعمل وإلا نكمل إن شاء الله إذا ما كانش عندكم مانع يعني سبحانك الله وحمدك وإلا أنت نستغفرك ونوتوب وليك